كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم وينهي عمئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به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 ومزاجه من تسنيم عينه يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى ذا أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأواهم قالوا هؤلاء لضالون وما أوصل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون